الْبَلَاءُ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض. وَلَا أَصْغَرُ مِنْ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لَجز الذينَ آمنوا وَعملِل الصَّالحاتِ أُولائك أُلائِكَ لَهُ مَغْفِةُ وَرزق كَريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربنا بِكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ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 وَسَقَطَ عَلَيْهِم كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ لقد اتينا داودا منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير واللنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا ان بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا من القطر ومن الجن نيعملوا بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من السعير يعملون له ما يشاءون حاريب وتماثيل وجفانك الجواب وجفانك الجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 فَلَمَّا خَرّ وَتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ لَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال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 في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير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 بهم يرجع بعضهم الى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكننا مؤمنين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 قُل إِنَّ رَبِّي يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى بَلِ الَّذِي يَتَّقِي اللَّهَ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 قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَلْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يرهم جميعا ثم يقول للملائكه ها اولئك ياكم كانوا يعبدون قالوا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 وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا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 يا إللاا علىى الله وَوهو على كُ شيءَئ شَدَ قُلْ إ رَبّ يَقذِفُ بالالحَقِّ علىامُ الغيوبَ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 قال إنهم كانوا في شك نوري